بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غدبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد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 وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارَ الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِّمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُ السُّوءَا أَنْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ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 فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضته يحبرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون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 ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزوادا لتسكنوا إليها ودعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون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 من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدوا ليرزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتدري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا من قبلك رسولا إلى قومهم فداؤوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أدرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله الَّذِي يُرْسِلُ الْرِيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْصُفُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجَعَلُهُ كِسَفًا وَيَجَعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدَقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ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 الله الذي خلقكم من ضعف ثم دعل من بعد ضعف قوة ثم دعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير